بسم الله الرحمن السلام عليكم ورحمه الله عليه وعلى اله وصحبه ثم ما بعد فهذا مجلس جديد من مجالس الفقه والتي نتدارس كتاب بلوغ من كتاب تمام المنه وهذا هو الدرس ونبدا بدايه تعالى في شرح وبيان البيوع التي حرمها الشرع البيوع التي حرمها الشرع اعلم رحمك الله أن الاصل في البيوع الحله الاصل في المعاملات بصفه عامه يا جماعه فهم في العبادات المنع خلاص باب العبادات المنع والأصل في باب المعاملات الحل والإباح فكل بيع وكل عقد لم يأتي فيه دليل على تحريم فوحلات يحتاج فيحتاج الأمر إذن إلى بيان المحرمات في هذه المعاملات ويمكن أن تقسم البيوع المحرمة في الشرع إلى فصلين الفصل الأول محرمات تتعلق بالعقد وهي أقسامها الأول محرم لأن المال غير متقوم أي أن الشرع لا يعتبره مالا يعني من شروط صحة للعقد كما فهم أن تكون العين مباحة تكون العين إيه؟ مباحة متفعة بها فهناك أعيان محرمة لا يجوز أخذ الثمن عليك كالخمري والخنزير والأصمام والكل والميتة فليت يحرم التجارة, التجارة فيه الثاني محرم بسبب الغرر الثالث محرم لأنه غير مملوه الرابع محرم بسبب الربع الفصل الثاني محرمات لا تتعلق بالعقد وهي أقساب الأول محرم بسبب التدريس والخديعة الثاني محرم بسبب الإضرار من الثالث محرم لأنه يؤدي إلى محرم الرابع محرم لأسباب التعبد طبعا هذا هو الإجمال وإليكم التفصيل يعني نحن وندي كله هيجي تفصيله بإذن الله تبارك وتعالى في كل نوع من هذه الأمور الفصل الأول محرمات تتعلق بالعقدي ويتدرج أو يندرج تحت هذا القسم حالات كحية أذكرها فيما يدع أولا محرمات لأن المال غن متقور أي أن الشرع لا يعبده مالا إما لنجاسته أو لفرمته أو لعدم الابتفاع به. يبقى إما أن هذا الشيء أو هذه العين نجسة وإما أنها محرمة وإما أنها غير منتفع به فمثلا الخنزير نجس لا يجوز بيعه وحرام الخمر لا يجوز بيعه والحشرات غير نافعة فلا يجوز أخذ الثمن عليها ويدخل تحت هذا القسم ما يلي تحريم بيع الميت, تحريم ها بيع الميت طبعا البيت يحرم أكلها ويحرم بيعها بالكتاب والسنة والإجباع فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكه عام الفتح يقول ابا ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والملكه والخنزير والاصنام فقيل يا رسول الله ارايت شحوم الملكه فانها او فإنه يطلى بها بتتعمل شحن ويبطل به السفر ويدهل بها الجلود ويستصبح بها الناس بتتعمل زيت ينير الأندير فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود إن الله حر لما حرم شقومها جملوه أي أذابوه. ثم باعوه فأكلوا ثمله والحديث رأو البخاري ومسلم إن الله لما حرم شقوم البيت عملهم إيبا اليهود أهل حين أهل خداع فأموا عملينه إيه دوّبوه وحد بنا جيدة عملوه شحر عملوه دهر وبدأوا يذهلوا بالسفن ثم بعبوا كاسم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود لعم الله اليهود أنه فعل ذلك قال ابن حجر الميتة ما زالت عنه الحياة لا بذكاة شرعية وقال ابن المنذر الإجماء على تحليل بيع الميت يبقى الميتة ما زالت عنه الحياة من غير الذكاه الشرعي ايه الذكاه الشرعيه ان يذبح الحيوان وان الله وان يذكر اسم الله عليه دي اسمها الذكاه الشرعيه فإذا لم يفعل به ذلك اذا لم يذبح او اذا ذبح ولم يذكر اسم الله عليه فهو ايه ها ميت فهو ها ميت يحرم اكله ويحرم الانتفاع بها في بيعها او شراها اقدره كده ديننا والقران دل على ذلك في قوله تعالى حرمت عليكم الميته وفي السنه الحديث ده حديث جابر ده تحفظه لان دي يعتبر عمده الباب ده الحديث ده هو يعتبر هو العمده بتاعه الباب اللي احنا فيه ده والاجماع اللي ذكره ابن المنذر العله في تحريم بيع الميت طب ليه ربنا حرم بيع الميته ذهب خريق من العلماء إلى أن العلة في تحريم بيع الميتة هي النجاسة وعلى ذلك قاسوا عليها تحريم بيع كل نجس طبعا كيف فرق من النجس والمتنجس النجس النجسة بذاتية مهما غسلته نجس أمر المتنجس يزول بالغسل زي الثوب ثوب متنجس إذا بغسل طهر إذا بغسل إيه؟ قال الصمعاني رحمه الله والأظهر أنه لا يضع الضليل على التعليم بذلك بل العلة هي التحريم ولذا قال صلى الله عليه وسلم عن اليهود حرمت عليه مشروحه إلى آخره فجعل العلة نفس التحريم إما نقول أن العلة التحريم وإما نقول أن العلة إيه؟ النجاسة العلة إيه؟ النجاسة ملاحظات واحد يدفل في حكم ميت ما قطع من البهيم وهي حية أي من اللحم والشحم والعصر وذلك لما تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيم وهي حية فهو ميته والحديث رأى أبو داود وهو حديث الحسن يعني ايه كلام دا يا موسى صدمها قطار. جاموسه اطر ضرب فداس على وركها ففصل احدى ساقيها عن ايه عن جسدها يعني ربع الجاموسه طار الاطر فرم خلاص فادركها صاحبها في اخر رمق فذبحها خلاص كده طبعا ذبحها كلها الا الايه الربع اللي منه خلاص ثم باعها كامله فهل هذا جائز ام غير جائز؟ يبقى الكلام معانا ممكن ها ايه اللي جائز وايه اللي غير جائز؟ الجائز قطع بس بس, بس بلاش بلاش تشجيع الكره بس, بس, بس, ها, بس, بس ها اللي, ها ها ها أشفون بس اللي هو الثلاث ارباع اللي انفصل يا حرم كده اللي انفصل ايه؟ يحرم بيعه ويحرم اكله لما قطع من البهيمه وهي حيه فايه لكن الثلاث ارباع اللي لحمه وزكاهم ها يجوز ان يا ايه ها أن أن يبقى ليه معنى انفصل عن البهيمه وهي ايه وهي حيه وهي حية. اتنين الحيوان غير ماكول اللحم حكمه حكم الميت حتى ولو ذكيه بالذبح في حيوانات غير ما أكلت اللحم مثل الحميد خلاص دي لو واحد جابت حمار وقام بسم الله الله وقام الله وقام بسم الله وقام هل يجوز بيعه لأكله؟ الجواب لا لا يجوز لماذا؟ لأن غير ما أكل اللحم أصلا إن الله حرم الحمر الأهلية وأحمر أهل وأحمر زم الكوي اه المقصود الحمار الاهليه اللي هو الحمار المستأنس مش ان في حمار اهلي وحمار زي لا حمار الأهلية هي المستنسه اللي بتبقى مع الناس في في السكن وفي البيوت والكلام ده خلاص اما الحمار الوحشي هو جائز جائز الاكل, جائز الأكل؟ كذلك السباع واحد جاب اسد ودب قال بسم الله ودبع. هل يجوز بيعه وأكله؟ لا ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذيناب عن كل ذيناب من السباع ومعنى ذيناب يعني الذي يفترس بنابه الذي يفترس بنابه محرم لا يجوز أكله يبقى خلاص الكلب الحيوان غير مأكل ما اللحم ضربنا مثال بالإيه؟ بالسباع والحمر أو الحمير هذا لا جد ثلاثة شعر الميتة وصوفها ووبرها وعضرها وقرها مما لا, تحل مما لا تحله الحياة طاهرة يعني ليس فيه حياة يعني الريش الوبر الحاجات دي بتاع الميتة يجوز الانتفاع بيح ليه لأن ليس فيها حياة ولذلك يجوز الحاجات دي بتجوز من على الحيوان لان في الشاء اصلا ايه اعصاب فيها حي اصلا مش متصله بالحيوان في الحياه فكذلك ليست متصله به بعد الايه وده على الراجح لذا فانه يجوز بيعه يجوز ايه, إيه؟ بيع. قال الصنعاني ولا يصدق عليه اسم البيت يعني الحاجات دي الا الشعر والوبر والحاجات دي طبعا العظم والقر في خلاف في خلاف العلماء فساد العظم الايه ها لأن قال لك العظام يتاثر بها الحيوان وبعضهم قال لك لا الحياله تدخل الى العظام واضح تدخل الى العظام وجواز بيعها هو مذهب الجمهور يعني الحاجات يتبع رزم الجمهور بعض الحنابين عندنا يفصل مسألة العظم القرض قال جلد الميت إذا دبغ جاز بيعه أما إذا لم يدبغ فلا يجوز بيعه يعني اخرج خروف عربية خبطة وصاحب الخروف ده ملحقوش عبال ما جيه عشان اجباحو كان الخروف ايه خارفر ماه اصبح الوقت ايه؟ لا يجوز اكله ولا بيعه ام سرخ الجلد بتاعه فر وامد بغيره هل يجوز بيعه نعم يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دبغ الإهاب فقد طهر ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاكه فقال هل قد ماتت أصبحت ميت فقال هل انتفعتم بئيها بها فقالوا يا رسول الله إنها ميتة فقال انما حرم أكلها لكن الجلد بتاعها ها يجوز أن يؤخذ ويدبخ يجوز أن يؤخذ ويدبخ قال ابن قدامة ويدوس بيعه أي جلد الميت وإجارته والانتفاع به في كل ما يمكن الانتفاع به سواء بالأكل فيه سوى الأكل سوى ليه الأكل لأنه صار بمنزلة مذكى في غير الأكل إيه زكاة الجلد إيه, إيه زكاة الجلد دمه يبقى زكاة الجلد إيه زمه ولا دمه دبغ أمان زكاة الحيوان زبغ واضح الكلام يبقى الجد يزكى بالدبغ الدليل إذا دبغ الإهاب فقد طهر وحديث الشاء الميت ولا يجوش بيعه قبل دبغه لأنه نجس لا يجوش بيعه قبل دبغه يبقى يدبغ ويباع دخلنا نزيل الكاملة في بعض العلماء ألا لا يطهر بالدباغ جلد الكلب والخنزير وبعض العلماء قال بل يطهر جلد الكلب والخنزير بالدباغ لعموم الحديث أيما إهاب أيما إهاب أيهاب أي جلد دمغ فقط والأحوط هو استثناء جلد الجلد, الجلد وكلبه ليه هذا أحضر لكن شحم الخنزير حرام لا يجوز يعني لو في صبونا معمولة شحم خنزير لو في دواء معمولة بدهن خنزير لا يجوز واضح أما شيء مصنوع من جلد خنزير مثلا الكلام ده في خلاف الأحضر والبعد عن ذلك لأنه من طيب وفي الحديث دليل على تحريم بيع النجاسات لقوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شكومها جملوه يعني جملوه سيحوه أذابوه جملوه يعني أذابوه وسيحوه زمنه فباعوه فأكلوا ثمنا والنجاسات مما حرمها الله لذا ذهب جمهور العلماء إلى خرمة بيعها واستثنى الحنفية والظاهرية كل ما فيها منفعة حل شرعا فجوزوا بيعا كاستعمال الأرواف والأزبار النجسة التي تبعو الضرورة إلى استعمالها في البساتين وينتفع بها وقوداً والسماد يعني كلام بها يعني أي نجاسة يحرم بعض الجماعة الأحناف استثنوا السمات كانوا الزمان بيسمدوا الأرض بالعذرة والأزباد اللي هي فضلات وبراز الإنسان أو الحيوانات فكانوا بيستخدموا سمات في الأرض فبعض العلماء وهم الجمهور قال بحرمة ذات وبعضهم رخص في ذلك لأن هذه العذرة تتحول إلى شيء آخر لا تبقى هكذا نجسة وإنما تتحول إلى أشياء آخر تنتصها التربة وتنتفع بها التربة فالمسألة برضو فيها أخلف طبعا معاكش هذا الكلام موجود لإيه؟ موجود لأن. لكن الجمهور منع من هذا قال لك ديه النجاسة زي بقيت النجاسات يمنع الإيه ابتجارة فيها ويمنع بها واضح؟ بعد احوال طيب طيب يبقى اول حاجة من المحرمات بسبب نجاستها هي يا جماعه الميت ايه ها الميت الميته محرمه الاستعمال ومحرمه الاكل ومحرمه البيع والشراء التجاره فيه استثني ان الكلام ده ها الجلد ان اذا دبغ يجوز التجاره فيه اللحوم إحنا طرعا مش فيه أطعيمة إحنا بباب البيع والشرائي لكن بالنسبة للحكم اللحوم المجمدة إذا أتت من بلادي أهل الكتاب كالنصارى واليهود فهي جائزة جائزة الأكل لأن الله أحلى لنا زباح أهل الكتاب أما إذا جاءت من بلادي الوثنية كالفيندي أو كروسيات فإنه لا يجوز أكله أما إذا جاءت من بلد كأمريكا البرازيل وغير ذلك من البلاد فإن هذا يدف والأمر بيكون أصلا في مشرفين من المسلمين أو لجان أو نحن إلا إذا تيقننا أنها تذبح على غير الشريعة إذا غلب اليقين بذلك نعم لكن طبعا الغرب موسازك عشان يعني يفعل ذلك وإلا لتوقفت مصالحه فهو يقول لك انت عايز ايه عم عايز الدبيحة تكون ايه ده انا هجيب لك مسلم يدباح لك كمان اخد بقى لك. ليه لان الهم عندهم انهم يكساو فلوس انهم انهم يكساو فلوس فخلص الكلام ان الهم مجمدة طرام من عند النصارى او اليهود فيجوز اكلها لحيي ذبيحة الكتابي لنا اما اذا كان من بلاد وثلية فانه لا يجوز اكلها واحد يقول لك طاب انا وضايب عنها انا ما مارش نفسي لها خلاص ماشر امنعها عن نفسي لكن لا تُعَمِّم هذا الحكم على, على الناس حكم بيع الخمر قال تحريم بيع الخمر والخمر كل ما خامر العقل يعني كل ما غطى العقل كل ما أذهب العقل خامر يعني غطى وأذهب وهو محرم بأدلة القرآن والسنة والإجماع سواء كان قليلا أو كثيرا مهما اختلفت أسماؤه ويأكل في ذلك ما يسمى للبيرة وطبعا الويسكي الشمبانيا. مهما تغيرت الأسماء فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكبر أنه بين هذه الساعة تشرب الخمور ويسمونها بغير اسمه سبحان الله شو بقول لك بين هذه الساعة تشرب إيه؟ الخمور ويسمونها بغير اسمه يطلق على الحرام أسماء مزينة زين له الشيطان وما كانوا يعملون يقول لك على الريبة فايدة يقول لك على الرأس والفسق والفجور فن يقول لك على الممثلين والممثلات نجوم يقول لك على الخمر شامبانيا ويسكي مشروبات روحية يقولوا على الزنا حرية شخصية وهذا فإذاً مهما تغيرت الأسماء زي بالضبط واحد جاب خنزير ودهنه وكتب عليه خروف للبيع فهلي يبقى خروف لأنه يكتب عليه خروف لا هو خنزير ابن خنزير مهما تبن عليه خروف وخنزير البوزة إذا كانت تسكر فيا مميوع أما إذا لم تكن تسكر فيا جهزة لما سئل, سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البيتعي البيت عدوك كان شراب يمني مشروب يتصنع فين في اليمن مشروب يتصنع فين في اليمن فقال أمسكر همسكر قالوا لا قال لا بأس به كل مسكر الخبر يبقى أي, أي شيء يظهر نقول أن الأصل في الأطعمة والأصل في المعاملات الحيل واخد بالك فأخذ البوزة أو نيها أو الكلامة أو الشعير أو البريل أو الكلامة إذا كانت تسكر يبقى بإيه حرار كل مسكر خاصة طيب إذا كانت تسكر يبقى الأصل فيها بشكل ويوصل لو أحد شرب أي كمية من أي عصر أو حاجة ممكن أصل يجتون واخذ بالك لو أحد يشرب يشرب حاجة تانية لا اللي يكون فعلا مسكر سبق إنه مسكر واضح الكلام وثبت ان في كذب على اساس بعض الناس يعني يذكر اشياء في الاطعمه او الاشربه محرمه وقد تكون اشياء تتناقلتها الوض واللي مش عارف ايه وكلام بيبعتوا لبعض رسائل حرام كذا حرام لا الكلام ده لابد يكون ثبت فعلا الكلام ده ان محرم او يضر لانه ممكن ما يكونش مشكل بس يكون مضر يكون فعلا شيء مضر فعلا وقد ورد النهي السكر بعد العقل السكر هنا اللي العلماء قالوا ان السكر هنا يبقى اساس زوال العقل وبعض العلماء قال اذا كان يفتر يعني يصل الى تخدير العقل واستدلوا على ذلك بحديث ورد وهو حديث كل مسكر ومفتر وده ذكره في عالم السنن فيدخل في ذلك المخدرات والحشيش والأثيون ونحو ذلك من المسكرات طبعا الوحيد يقول لك طيب السجاير لم تسكرش نقول السجاير حتى لو لم تسكر فهي محرمة لضررها ولخبثها واضح حتى لو فرنا لا لا تسكر السجاير مدمرة والحديث يقول لا ضرر ولا, إيه ولا ضرار وهي من الخبائث واضح الكلام؟ فليست من الطيبات لأنها تضر وتدم قال الخطابي والمفتل في الحديث كل شراب يورث الفطور والخضر في الأطراف وهو مقدم السكر مقدمة السكر فنهى عن شرابه لأن يكون ذلك ذريع إلى السكر والله تعالى أعلم ولذلك نهى الإسلام عن انتباه الطمر والذبيب فيه إناء واحد إن لو واحد يعمل طمر ما يخطش عليه الزبيب بالليل أو قبلها بخطرة حتى لا يتخمر واضح؟ لكن إذا أردت أن تشرب الطمر وتضع فيه بعض الزبيبي لا بأس طالما أنت مناعتوش طالما أنت مناعتوش المنه عنه هو مسألة النائع حتقول لي طيب إذا بس ما وصلتش لدرجة الإسكار حلاص لي ليس بحرام لكن هو ليه نهي عن ذلك حتى لا يكون زريعة للإسكار حتى لا يكون زريعة للإسكار قال الناوي بيع الخمر ماطن سواء باعها لمسلم أو ذمي, سواء باعها مسلم أو ذمي أو تبايعها ذميان أو كل أو أو, أو أو وكل المسلم ذميا في شرائها له فكله باطل بلا خلاف عندنا يبقى لو واحد مسلم قال لك طب ينفع جبس سنبئ خمرة وبع على واحد نقول له لا يا جبس لأن هذا محرم عليك إن الله إذا حرم شان حرمه ثمن إذا حرم شان حرمه ثمن يجوز لمسلم أن يبيعها حتى لغير مسلم ملاحظات هل يجوز اتخاذ الخمر خلا أن الخمر تحول لخل قال الجواب ثبت في حديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا إن الخمر يتعملها شيء معين كده يحولها لخاني قال لا قال القرطبي ذهب جهور الفقهاء أن الخمر لا يجوز تخليلها وقال آخرون لا بأس بتخليل الخمر ولا باس باكل ما تخلل لها بمعالجه ادبي او غلي قلت ولا يعني على قول الجمهور ذلك تحليم الخل الخل المصنوع بالتغير تخمير لو الخل اللي احنا بنجيبه بقى في بيوتنا ده على على الطحينات وعلى الاكل والحاجات دي وعلى السلطات احيانا وكلامت فقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم الادام الخل كانوا زمان لأنهم كانوا فقراء فكانوا بيغمسوا العش بالإيه؟ بالزيت أو بالخالب يغمسوا العيش بالإيه بالزيت أو بالإيه؟ أو بالخالب فكان النبي يقول نعمل إدامه الإدام هو الغموس الخالب. فلو صنع الخل دون أن يمر المحلول بمرحلة التخمير فإنه جائز وإنما الكلام في الذي تخمر أولا ثم تخلل ثانيا يبقى دي اللي, اللي محرم لكن إذا كان الخل وإذا في الغالب اللي يحصل الخل اللي موجود حنان دوت ما بيمرش بمسألة التخمر والسكر وكلامته وضع عشان مرضو ما يجيش حد يقولك إن الخل, الخل إيه؟ حرام تلبيت ذكر لي بعض طلاب العلم أن الخل الأضيض الموجود الآن عندنا لا يمر أبدا بالتخمير بل هو يعالج بالها درجة فيفصل الخل مباشرة فهذا إن ثبت يدل على جواز هذا الخل بيعاً وشراءاً وطعاماً بلا خلاف وضع الكلام للمسبة ليه للخل اثنين من الملاحظات جاء في فتاوى المجمع الفقهي يجوز استعمال الأدوية المجتملة على كحول بنسبة مستهلكة تقتضيها الصناعة الدوائية التي لا بديل عنها بشرط أن يصفها طبيب عدل كما يجوز استعمال الكخل مطهرا خارجيا للجروح وقاتلا للجراثيم وفي الكريمات والدهون الخارجي دي قرار المجمع اللي الـ الـ الأدوية اللي فيها نسبة كخل بعض الأطباء سألته بذلك فقال إذا كانت نسبة قليلة إلى حد أربعة في المية أو خمسة في المية اذا كان الكحول بهذه النسبه لايه ها استعمال هذه الادويه ادويه الكحه والحاجات كذلك ايضا الشيء باشي يذكر هيجي البرفانات والكلام ده هنتكلم عنها بالتفصيل معقمات والسبيرتو السبيرتو على الجروح يجوز استعمالوا السبيرتو الابيض يجوز استعماله على الجروح إلا إذا سبق طبيا ضرر يعني أنا سمعت أن في بعض الأبحاث ظهرت في أن الكحول الأبيض استعماله على الجروح قد يؤدي إلى السرطان بعد ذلك ولذلك قالوا بأن ما يسمى بالبتدين أو نحو ذلك أفضل ولا أظن أن بدأ الأمر دي يخف فعلا في الصيدليات أسألت استعمال السيبرتو الأبيض أظن أنه بدأ يعني, يعني شيء بيكون ممنوع أو مغضيق عليه الآن لكن ما يسمى بالبتدين أو الكلام ده فهذا استعماله أفضل استعمال الكلام إذا ثبت أنه يضر السادة النبي يضر لكن القرار بتاع المجمع الفقهي أن يجوز استعمال قال لك ويجوز استعمال الكحول مطهراً خانجياً للجمهور فهذا جائز وقاتلاً للجراثين قال ثلاثة ويحرم للتجار في الدخال بجميع أنواع لسه جاي بيعاً وشرق وطبعاً السجن والمعسل عشان طالع الأمد مضي لك إيه أصلي بشرب إيه معسل تفاح ومشعيف معسل إيه خد بالك كل الكلام ده مما زين لهم الشيطان وإيه فلا يجوز التجار في الدخان بجميع الانواع لا سجاير ولا معسل بيعا وشراء فضلا عن طاحنين وتعاطي كما يحرم العمل في شركات الدخان باي نوع من انواع العمل حتى ولو كان ليباشر صناعتها بنفسه وذلك لعموم قوله وتعاونوا على البر والتقوى لا تعاونوا على الاسواء والعجب يعني فرض واحد محاسب ماسك الحسابات في شركة معسل أو دخال أو سجايل أو وقف في محل سجايل هذا لا يجوز ولا يجوز تأجير مثل هذه المحلات كما شأتنا في باب الإيجارة أنه لا يجوز تأجير مكان لاحد يستعمله في معصية في الله واحد جاي عشان يأكدر عند واحد محل يبيع فيه سجايل أو معسل لا يجوز لا يجوزها لكن لو واحد مثلاً أجر لرجل محلا يبيع فيه بقالة بشكوت وزيت ويسمنة وإذا الزكر ظهر يحط سكر أخذ بالك وأنت وسط المحل فجأة أمجيب أرسطين سجاير واثنين معسل وأمحطتهم في رف فهل الإيجار الذي يأتي صاحب البيت هذا حرام ولا حلال؟ هذا حلال ليه؟ لأن الغالب على هذه العين وما فيها الحل وليس الحرب لكن على صاحب البيت أن ينصحها يقول له يا عم أني عرفت أن أنت جبت بتبيع سجير ومعسر فأنت لو ما الكلام ده من المحل العقد بتاعك أني مش هجبت ليه يا عم خير وبعدين أنت ملك إنت ملكش غير إيجارك قول له له أنت ترضى أن ابني ينزل عندك يشتري علبة سجير منك انت ترضى ان ابنك يجي يشتري عربة سجير منك ترضى تبيع لابنك يقولك لا طب اللي ما ترضاهوش لابنك ما ترضاهوش نوالي المسلمين فمنفعش واحد يبيع لي الناس تسمم جتتهم عندك في البيت منفعش. حرام لا يجوز فأنت مشارك معه في الايف واضح الكلام؟ الكلام ده لو كان المال مختلف فإذا كان بقى حرام صرف يبقى دي لها يجوز طبعا فانت تقول له كده لو ما شلتش الحاجات دي من المحل وكتفيت من الحلال عندك يبقى من غير ما تيجي تقول للإيجارة الجديدة كام ولا الكلام لا فيش لجديد ولا قديم انت من قبل ما يجي معادي التجديد مشارك لم يعزلكم بالسلام واضح وإلا فأنت مشارك معه في الإيه؟ في الإفعود هيجي لنا بباب الإيجارة بالتفسد إن شاء الله أربع العطور الكخولية اللي هي البرخانات ونحويها إن كانت نسبة الكحل فيها كبيرة فلا يجب تصنيعها أو استعمالها أما إذا كانت نسبة ضئيلة مستهلكة فهي جائزة برضو حوالي أربعة في المئة أربعة في المئة أو خمسة في, في المئة وأنا سألت الشيخ مصطاب بن العدوي الشيخ ما برك الله فيه هل استعمال العطول الكحلية جائز أم لا فقال أكره ذلك لكن لا أقول بالتحدي قال ذلك ولا أقول بالتحرير ونسب ولس و... إلى بعض المعاصرين أن الكحولات المستخدمة في البرفانات إنما هي كحولات مركبة وليست مسكرة لأن هذه كحولات مسممة تشربش اللي يشربها يضيع على طول واخلاف الكحولات المسكرة العطر المستعمل في البرثان غير العطر المستعمل في الايه في الخمر غير اقصد الكحول المستخدم في الايه وقال إنما هي كحولات مركبة وهي تختلف عن الكحولات المسكره وعلى هذا فيجوز استعمال هذه البرثانات وهذا كلام معتبر ان صحه تحققه كم صحه محمد صحيح أن هذا كلام إن أنا سمعت الكلام بأن الكحول دغل الكحول دغل فسبت الكلام ده خلاص يبقى البرفانات جائزة طبعاً ليه؟ لأن ورد في بعض الكتب زي كتاب أضواء البهار الشيخ الشمكة عليه رحمه الله عمل بحث كامل في تحريم ونجاسة البرفانات الحديثة حتى قال بعض العلماء بأن الذي يضع عطر البرفان صلاته باطلة سواء رجل او امراه لان بيعتبروا ان البرفان ده ايه نجس يعتبروه ايه لا اصل ما طالما دخل فيه كحول يبقى كحول زي الخمر فالخمر عند الجمهور ايه نجس يبقى الكحول نجس يبقى تتحط في البرفان نجس فاذا اتحط على الملابس فنجس يبقى الصلاه بتبقى دي تكون ايه باطل. لكن يعني الصحيح هو هذا التفصيل الذي ذكره أن نسبة الكحول إذا كانت ضئيلة يعني حين بتوعي البارثامات يقول لك احنا بحط نسبة طيارة عشان يعني يثبت الريحة ومشاهد ايه الكلام كله فإذا كانت نسبة ضئيلة فلا مأسا هي باستعمال وإن كان الأفضل والأحوط هو استعمال العطور الزيتية وإن كان برضو العطور الزيتية أصلا بحطه في ايه؟ صحيح عم حوض لو بحطوش فيها بحطش فيها أكيد أكيد يعني قال مش اصل اتحط اشي الاسبراي برده اللي بيتحط فيها يعني بس خلاص تراب الرجال اصحاب الخبره بيقولوا لا خلاص ما احنا ما نفس الكلام يقص على البرفانات فخلاصه الكلام ان الاحوق والافضل استعمال العطور الزيتيه والبعد عن العطور التي هي الطيارة للبغفلات أو نحو ذلك ولكن إذا استعملت ما نقدرش كما قال الشيخنا الشيخ مصطفى لا نجزم بتحريم ذلك ولكن أكرر من باب الاحتياط ومن باب الورق خمسة لا يجوز بيع العنب لمن يتخذه خمرة الأصل أن يبيع العنب إيه؟ جائز وحلال لكن يفرض واحد جاي يشتري عشان يعمله خمرة فهذا لا يجوز ولا العمل في الأماكن التي تقدم فيها الخموم فعن ابن عباس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتاني جبريل فقال محمد إن الله لعن الخم وشاربه وعاصره ومعتصره وحامله والنحمولة إليه وبائعه ومبتاعه وساقيها ومستقيم أكلهم سواه كلهم سواء أو هم في الإسم ثواء خلاص إبعيزا الشمام اللي مروح يشتغلوا في فنادق أو في الأماكن التي تقدم فيها الخمور ونحو ذلك هذا لا يدير لها وفي الغالب أي حد يشتغل ياكري سبحان الله حلت باللضة مهما جمع من الأموال إما أن واحدة تضحك عليه ومعه في الحرام والعزو بالله هناك من هؤلاء الذين أتوا لإفساد الشباب ونقل الإجز والأمراض والفتاك بسبب ذلك يعني آخر حوادث حصلت حالة اللي كانت عمل زعر في بعض البلاد امرأة من اللي كانوا يكسروا بالغسيل الكولوي اكتشف 3 حالات اصابه بالايدز كانت عامله زومعه جامده في البلد كان ده من كام شهر الكلام ده خد بالك اتضح ان النساء دولت ازواجهم شغلين في بعض القرى السياحيه ونقلوا الايدز الى ايه زوجاتهم واضح فهذا طباخ اللي بيشتغل في الاماكن ديت فلوسه اللي بيجيبها كلها بتايه بتسيح ممكن يسيحها اللي بيجي ممكن ساحه ابن ميك فاللي الكلام أنه لا يجوز ابدا بيع الخمر ولا المشاركه في اي فعل حتى حمل الخلط لا يجوز هذا اللي يحزنك بقى يقول لك ايه تم ضبط كميه من الخمر المغشوش صعبان عليهم قوي الخمر اللي لكن لو خمور مش مخشوشة يبقى على المخشوشة المهم يتدفع على الجمرك والكلام ده وليس مش مشكلة فيه اقتم ضبط راقصة زول المهنة بدون ترخيص وترتدي ملابس خليعة وما أنت عايزة تقول أصبع أخذ بالات فأشيء عجيب حاجات من المضحكات المبكيات في زمنات هذه نحن فيها قال تحريم بيع الأصناق تحريم بيع الأصناق دل الحديث السابق اللي جابر على تحريم بيع الأصنام إن الله حرم بيع الميتة والخمر والإيه والخنزيل والإيه والأصنام والأصنام قال ابن حجر الأصنام جمع صنم قال الجوهري وهو الوثن وقال غيره الوثن ما له جثة والصنم ما كان مصورا الوثن ما له جثة والصنم ما كان مصورا يعني الوثن أعم من, من الصنم يعني لو في قبر بيتعبد من دون الله اسمه وسن ولا صنم وثن. الصنم عبارة عن حاجة مصورة صورة صورة كلب صورة بني آدم صورة مش عارف ايه كله. دي اسمه ايه صنم طب الوثن يدخل في الصنم وغير الصنم لذلك النبي قال ايه اللهم لا تجعل قبري وثنا ولا صنما وثن اللهم لا تجعل قبر وثنا يعبد اللهم لا تجعل قبر وثنا ايه يعبد فالوثن من الايه من الصنة. الوثن كل ما عبد من دون الله لكن الصنم ما كان على شكل صوره زي صوره بناء زي بوزا موزه دي صنم قال الصنعي واما عله بيع اما عله تحريم بيع الاثاث صح كده؟ عله تحريم اما عله تحريم بيع الاثاث ثقيله لانها لا منفعه فيها مباح وقيل ان كانت بحيث اذا كسرت انتفع بأكسارها جاز بيعها والأولى أن يقال لا يجوز بيعها وهي أصنام للنهي ويجوز بيع كسرها إذا هي ليست بأصنام ولا وجه لمنع بيع الأكسر أصنام يعني الصنم دي معمول من حجر خلاص الصنم دي كسر وبقى فواحد خده عشان يحط مثلاً إيه يأخذ مثلاً الراس وهم حططها مثلاً في حتة مكسورة عنده كده وهم إيه مليسها فيك داره واحد تاني أمخاد الرجل عشان يحطها في حتة تانية مشروقة في الدار فقال لك إذا بيعك أجزاء حجارة يجوز بيعه لكن يتباعه وقت صنم لا يجوز لا يجوز هذا ملاحظات أحيانات اليوم تتباع الجارس أحيانات اليوم تتباع الجارس البيع هذه الأشياء تأكل في بيع الأصناق وإن كانت لا تعبت لكنها تحرم من باب تحريم الصور المجسمات يعني في ناس قويين يعطوا أنتكت في بيوته فيجب مثلا أنتك على صورة عروسة على صورة مثلا حصام وخطاه في البيت طرم أن هذا المجسم ظاهر فيه الوجه فلا جوز أما إذا كان مجسم بغير رأس فلا بأسه لكن طالما الراس ظهر في ان دي حصان ان دي كلب ان دي قطه ان دي دبدوب واخد كل هذا لا شيء الا اذا كان لعبا للاطفال واحد جاي مثلا دبدوب لاولاده يهرسوا بيه يعدوا يلعبوا فيه يضربوا بعض بيه واخد وبعد كده يترمى تحت السرير لغايه ما يجوا ثاني لا باس لما يجيب بقى دبدوب كبير قد بنته كده خد بالك ويحطه جنب بنته وهي رايحه تنام ولا حاطه لها عندها في اوضه النوم اللي اللي والكلام ده لا جدع ده لا جدع او جاي مثلا لزوجته في عيد ميلادها ولا عيد جوازهم جايب او في عيد بتاع الاند اللي هو اسمه عيد عيد الحب اللي هو فالنتاين ده بلدي وكلاليب كل الكلام ده لا جدع فالأجوز بيع هذه الأشياء لا تدخل في الأصنام والتصوير وإذي باتفاق العلاء على فكرة بقى. يعني يقول لك التصوير فيه خلاف التصوير اللي فيه خلاف اللي هو التصوير ايه؟ الفوتوغراف واضح؟ ماذا؟ لا يعني لو العزة ماش؟ لو العزة ماش؟ طيب. المهم يا أخوان اللي مختلف فيك في التصوير اللي هو التصوير ايه؟ الفوتوغراف واضح الكلام اللي هو, هو التصور اللي بتحمط خلاص دي اللي في إبيت دي, دي بعض العلماء أجاز وبعض العلماء منع التصور بصفة عامة واضح أما بالنسبة لأي شيء مجسم فهو محرم باتفاق العلماء اي تصوير مجسم وخفيف في اللوا زي التماثيل كده كل دي ايه ده حرام باتفاق العلماء اما التصوير على المحمول التصوير بالكامرة الفوريه اللي هي بتطلع الصوره بسرعه ديت بتلقط وتوم على طول الصوره من فوق كده او من تحت هذا بعض العلماء أجاز أو رخص في ذلك رخص في ذلك فالقول بالكراهه فيه او لكن لا يصل إلى التحريم والورع البعد عن ذلك الورع البعد عن, إيه؟ عن ذلك كذلك التصوير على الكمبيوتر أو رؤية أنت بتكلم واحد مثلا في مكلمة فإنت فتحت الفيديو وهو فتح الفيديو ورايت رأى بعضكم بعضا فهذا رخص فيه جماهير المعاصرين في مسألة التصوير بالفيديو تصوير بالإيه؟ بالفيديو لأن هذا لا يدخل في التصوير الملح عنه لو كان النحت او الرسم بالإيد يعني لم تستعمل فيه الإيد لصناعته لم يستعمل فيه الإيدة لصناعته أنه عبارة عن حفص ظل أو نقل صورة من مكان إليه إلى هكذا يجوز وضعها إذا كانت بدون رأس لا اللي بتبقى في محلات الملابس إذا قطع الرأس كما قال ابن عباس اجعلها كالجزع اجعلها كالإيه كالجزع فإذا كانت كالجزع بمعنى أنها مقطوعة الرأس فلا بأس وطبعا يعني مسألة عرض الملابس اللي هي الملابس التي فيها اثارت فئنة كصور الملابس البيتية او الداخلية هذا ينبغي البعد عن ذلك في العروض لكن يكفي أن يكتب على المحل إن في المحل ملابس مثلاً كذا ويجعل لها غرفة مستقلة والأولى أن يأتي بفتاة لبيع هذه الأشياء هذا القسم خاص من النساء حتى لا يكون مطار فتنة لا يكون مطار فتنة فنرجع إلى ما كنا بصدد إذن بيع المجسمات بصفة عامة سواء كانت أصناما تعبد من دون الله أو كانت توضع في البيوت كأنتيكات أو نحو ذلك لا يجوز التجارة في هذه الأشياء وبيعها محرم وثمن وحرم ملاحظات هذا شيء آخر, هذا شيء آخر لا يجوز أيضاً مسئلة التجارة في الأثار ونحو ذلك طبعاً أن الدولة تمنع من ذلك فلا يجوز بيع هذه لأن هذه ملك للشعب وليست ملك لأحد الأشخاص إلا لمن وجد شيئاً في بيتي الخاص بيتي إنت وجدت مثلاً أنت كان سلط فلوس عندك في البيت بتاعك إنت؟ كان جدك مثلاً من السلس عشر كان عين لك في, في تحت البناطة وخدبالك كان عين لك مثلاً في الزلعة بتاع المش عيلك حاجة واخد بالك فانت لقيته خلاص اتمتع بقى انت وأولادك لكن ان الناس تروح تجيب الناس وتقعد تنقب وتطلع وتسوت ويتاجروا يبيعوا الكلام ده وفي الغالب اللي مشه بالسكة دي بتقتل في الآخر يعني يعني في الغالب اللي مشه بالسكة دي اما يتقتل اما الجن يخلوه ومسكه بعد جن دي في الغالب اللي باش دي ملاحظات <تصفيق> الرسم باتفاق العلماء محرم إذا كان لذوات الأرواح يعني واحد برسم أشخاص وبرسم الواجهة والكلام ده ترسم لك مثلا صورة ممسك صورة الشيخ الشعراء والله يرحمه مثلا وترسم لك أي تيبكة هذا محرم باتفاق العلماء لا حد يخالف الكلام ده واضح؟ الرسم بهذه الطريقة لا يجوز وده اللي ورد فيه الأحاديث أصل يعني الرسم دي بالطريقة كده اللي ورد فيه الأحاديث مع الرسم اللي هو النحت يعني النهر والرسم بالإيد دي أصلا الأحاديث الوردة كلها أحيوا ما صنعتم أشدوا الناس عذبا يوم القيامة المصورين من يصنعون هذا التصوير يؤتى بما صنعوه يوم القيامة ويقال انفخوا فيه الروح وليس كل الأحاديث الوردة في الموضوع ده كله وردة في حكتين في النحط وفي الرسم اليدوي, الرسم اليدوي اللي مستثنة بزنوا التلك الخلاف للعلماء في مسألة الكاميرا الفوتوغرافية الكاميرات بتاع المحمول مش عايب الكلام بك دي اللي مستثنى من رأي بعض المعين ملاحظات رسومات الحاوالات مثلا في كتب الأطفال وكتب في كتب الأطفال إذا كان الهدف منها تعليم الطفل فلا بأس يعني باسمين حمار او حصان للطفل في الكتاب عشان يكتبه تحته حصان خلاص لأنك لو عدت تحقظ تقول له حصان حصان ممكن يشوف الديك يقول له حصان خلاص فأنت بترسم له الحصان عشان يعرف أنه إيه حصان بترسم له الحمار عشان يعرف أنه أحمق خلاص فدي من باب الضرور من باب لإيه الضرور زي ما إحنا كده التصوير محر لكن باب الضرورة عشان. جواصة بتصور عشان أسيمة جواز خلاص كده بتصور عشان تقديم معاش فيش مشكلة في الكلام فالتصوير للحاجة والضرورة لا بقى سبيل لكن واحد بقى بتصور في الستوديو عشان يفط صورته صورته, صورته مراته ايه مثلا في قط الصبور عشان كل اللي دخل يلاف خلقته جدي لا الكلام ده كله من الأمور المحارسة ملاحظة. لا يجوز بيع المشغولات التي فيها صور ذوات أرواح طبعاً هنا ذوات الأرواح أما رسم المناظر الطبيعية فجائز وتصوير المناظر الطبيعية جائز يعني تصوير البحار الشمس عند الغروب شوات أشجار جنين حضيقة كل الكلام ده ما فيش أي مشكلة فيه. كذلك المشغولات الذهبية إذا كانت على ذوات أرواح لا تجوز رأس مثلاً في حاجة ذهب على, على شكل صورة شخص أو صورة حيوان هذا لا يجوز وذلك مثل أن جولات الذهبية على هيئة طائر أو حيات ونحو ذلك وكذلك لا يجوز للسهل إذا كانت الذهب دوة في ظاهر صورة يعني مثلاً إيه؟ أنصيل على شكل تعبان وروس التعبان ظهر فيه لا بأس أما إذا كان الجسم جسم التعبان ولكن ليس فيه رأس الصعبان فهذا إيه؟ جائز ما فيه مشكلة فيه؟ أما إذا كان يظهر فيه رأس فهذا لا يجوز <تصفيق> إذا كان الرأس فيه ظاهر فلا يجوز أما إذا كان مجرد ديل الشكل بتاع الإسورة شكل تعباه لكن الرأس مش موجودة مش رأس تعباه ففي الحالة هي جائز لا بأس فلما موجود مش رأس خلاص إيه؟ إذا كانت العين مطموصة في الوجه وكان الأذر فيها الأثر أثر الوجه فلا بأس قال أما ما كان عليه هذه الصور وهي تمتهن كآلة يقطع بها أو بصار أو مسابة يرقد عليها فيجوز هذا من حيث الاستعمال أما من حيث الصناعة فلا يجوز فعله لا في الملابس ولا في غيرها هكذا قررت اللجنة الدائمة قلت والأولى تجنب ذلك عموما سواء في الاستعمال أو الصناعة يعني فيما الشاية بتحطوا الدم الحمام عليها صورة ميكي موس أو عليها صورة خلاص في احيانا عند البنات او النساء بيجيبوا شبشب حمام او شبشب بيت على شكل مثلا ارنب للراس بتاعته كده عامله زي الارنب وهو شبشب بيداس عليه خلاص فده في ملايه سرير عليها صوره ملايه سرير عليها ايه صوره هذا لبس ليه لان دي كله ايه ها مش حاجه معلقه مش حاجه ايه معلقه ده شيء ايه بتنام عليه بتداس عليه بتمشى فيه بتمشى عليه كل هذا لبس كذلك ايضا شراء المنتجات التي عليها صورة هذا ايضا جائز عند الضروره بعد يعني مثلا طب رحت تشتري علبه سمنه كل ما تشتري علبه سمنه انت واحده في خيالك واخد بالك فالطاولات اللي نعمل ايه معروضتش نشتري سمنه وطبعا اذا كنت عنها يعني مثلا ايه انت بتروح تشتري علبه تلاقي العلبه عليها واحده ست اشتري كياس الكيس مثلا مش عليه خلاص كده فيبقى ابعد بقدر المستطاع لكن افرض السلعه غصب عنك موجود على السوق فالشيجن يعتمد لما سؤل في ذلك قال القصد هو السلعة وليس ايه؟ الصورة أنت مش راح تشتري الصورة التي عليك راح تشتري ايه؟ السلعة نفسه واضح فبه للأسف مما عمّد به البلوى في هذه الأيام لكن طالما قدر أتغاضى عن الشيء أتغاضى عن هذا الايه؟ الشيء وأشتري بديل له أشتري بديل إيه بديل له ايه طيب قال تحريم بيع الخنزين تحريم بيع الخنزين يحرم بيع الخنزير وبيع ما تولد منه والعله الحرمه كما تقدم في البيت وطبعا النصوص كثيره في القرآن في تحريم ايه ها في تحريم, الخنزير, في تحريم الخنزير وحتى النصارى نفسهم يحرم عليهم اكل الخنزير وكذلك اليهود يحرم عليه اكل الخنزير لانه نجس لانه نجس وعنده صفه ذميمه وهي عدم الغيره وذلك تجد هؤلاء الغربيين اللي بيأكلوا أو استحلوا أكل الخنزير تجد أن أخلاقهم كالخنازير عمليت ذلك الخنزير بالضبط من ناحية القرمة من ناحية النساء فممكن العزب الله يطلق زوجته مع غيره ونحو ذلك من الأمور العجيب والعله الطهره كما تقدم في الميت اما شعره وكذلك اهابه بعد نبغه ففيه خلاف كما تقدم في ابواب النجاسات من كتاب الطهاره قلنا الصحيح والاحض هو منع ذلك منع يذ طب هل يجوز بيع شحم الخنزير لا يجوز بيع شحم الخنزير ولا شراء اي منتج فيه شحم الإصابون ولذلك حتى الشركات المحترمة يقول لك إيه خالي من دهن الخنزير خالي من دهن الإيه الخنزير أو من شحم الإيه الخنزير أو هذا المنتج لا يحتوي على شيء من دهن الخنزير أي حاجة, أي, حاجة أي حاجة داخل فيها الخنزير أو لحم خنزير أو شحم خنزير لا يدوس لحديث جابر المذكور آرفا قال ابن المنزل واجمعوا على ان بيع الخنزير وشراؤه حرام بيع الخنزير وشراء حرام هل يجوز بيعه للكفار يعني واحد يقول لك انا هربي مزرعه خنازير وبيعها للنصارى يجوز ولا لا يجوز او هصدرها بره يعمل مزرعه خنازير ويطلعها بره يقول لك انا باعد الناس لا اقعد عندهم بره وبيع لهم لكن تعمل مزرعه خنازير في بلد مسلمين لا يجوز لا يجوز هذا يبقى لا يجوز بيع الخنزير ولا بيع الخمر لمين لغير المسلم تحريم اخر حاجه نختم بها تحريم بيع, بيع الكلب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والصنور او الصنوره الصنوره الايه الحره والحديث رواه مسلم فلا يجوز بيع الكلب وظاهر الحديث سواء كان الكلب معلما أو غير معلم الكلب المعلم اللي هو كلب الصيد هو كلب, كلب الصيد وسواء كان مما يجوز اقتناؤه ككلب الصيد أو مما لا يجوز اقتناؤه وإلى هذا ذهب جماهيل العلماء وأما ما ورض في حديث جابر نهى, عن بي... نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب إلا كلب صيد فهو حديث ضعيف يعني استثناء كلب الصيد هنا إيه؟ ضعيف طبعا القول دي أخذ به الأحناف الجماعة الأحناف هم الذين يجيزون شراء كلب الإيه؟ الصيد اللي هو الكلب المعلم, كلب المعلم. أما الأنهور فمنع منع هذا وقد ورد أحاديث أخرى تدل على تحريم بيع الكلب منها حديث أليمسعود رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن والحديث في البقار ومسر طبعا مهر البغي يعني أجرة الزانية والعياذ بالله فهذا حرار وكاسم خبيث وعن ثمن الكلب وعن حلوان الكاهن حلوان الكاهن اللي كان اللوط العراف الذي يدعي وجود اشياء مفقوده او يزعم للإنسان أنه يطلعه على مستقبله والذي يذهب إلى هؤلاء كافر الذي يذهب إلى دجال أو كاهن كافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقط كفرا بما أنزل على محب طب إذا راح من باب خبر استطلاع يعني قال لك يا عم من عرف أنه راجل درويش وراجل كذاب بس أنا راح كده أشوفها يقول إيه ها لا تقبل له صلاة أربعين يوم يعني يروح وصلا ويصلي وصلاة أربعين يوم غير مقبولة عند الله سبحانه وتعالى طبعا هنا رحص قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين مهر البغي وحلوان الكاهل وثمن الكلب فدل هذا على أن ثمن الكلب حرام قال ملاحظات ونختم بها واحد ذهب الأحناف إلى جواز بيع كلب الصيد طب علة الأحناف إيه؟ قالت إحنا معنا رواية الحديث إلا كلب الصيد نقول له الحديث ضعيف قالت طب معنا علة إيه هي؟ أنه ينتفع به ومن شروط صحة البيع أن يكون الشيء منتفع به زي ما احنا قلنا ببيع الحشرات ببيع الحشرات حلال ولا حرام؟ حرام واحد جابش واحد صراصير وقال الواحد خدهم بعشرة جنيه واخد بالك هذا حرام طب بيع دود الأز طب ودمن الحشرات قالك بيع دود الأز حلال ليه حلال؟ لأنه انتفع به لأنه يطلع على عياس الحرير طب بيع النحلة حلال لان احنا ايه اما أن ينتفع به في العسل واما أن ينتفع فيه في, في اللسع مش في الاستشفاء في ناس بيصطاد نحل ويروح عند واحد مثلا ربيته بتوجعه ويعمل له ايه ارس في الركبة ودي من, من الادوية اللي اخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم واضح فهو ان النحل هي حشرة والعلماء قالك لا يجوز بيع الحشرات الا النحل والأز خلاص فالأحناك قالك خلاص زي ما بعض الناق قال ان الاز والنحل يجوز لانه منتفع به فاحنا نفس الكلام بيقول ان الكلب بيع حرام الا كلب ايه فوجهة نظر قوية هي منيحة وجهة نظر فعلا قوية طب وما للجمهور اللي يقول لك حرام إيه إيه حرام إيه بيع الكلب حتى كلب الصد قال لك لأن الأصل أن يبذل لا يباع إن واحد مثلا عنده كلب صيد وكلب الصد خلف كلب وهو علمه الأصل ما يعني إيه يدين غيره ينتفع بيه مش ان هو يتاجر فيه ويقول لك الكلب ب 5000 وان ده في ناس دلوقتي بتجيب كلاب عامله زي اللعبه كده لو كلبه تلاقي كاش في وقعه كده وتلاقي عريش وتفرد يقول لك ب 5 جنيه و10000 جنيه عامل زي الزنباري كده خد بالك فطبعا هذا لا يجوز حرام التجاره في هذه لان دي مش كلب بسيط ده مش كلب صغير خد بالك ده كلب انتك في راس ولذلك لو ان واحد معدي بتوك توك انداس على كلب من الكلاب دي من الكلاب هل يطلب تعويض لا يطلب طعويق قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءك من يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه طراب ما ياخدشه فلوس ياخد ايه ياخد طراب بأملهش قيمة ليس له ايه ليس له قيمة طيب قال ولكن الأدلة التي احتج بها الأحناف أدلة ضعيفة وقول الجمهور القريم بالتحريم هو الأرجح لقوة أدلتهم اتنين إذا امتنع الناس عن منح الكلاب إلا بالبيع وكان محتاجا له لصيد أو زرع أو واشير مما أضح اقتنائه لسبب فهل يجوز له أن يشتريه؟ نعم يجوز له أن يشتريه مع أنه يحرم على الباية أخذ ثمنه فيكون العقد لأحد الطرفين جائزا وللآخر محرما كالضطرار يعني إيه الكلام الخطير ده؟ يعني على القول بحرم البيع كلب الصيد أو كلب الحراسة طبعا لا يجوز اقتراء الكلب إلا إذا كان كلب حراسة أو, إيه؟ أو صيد أو ماشية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إمتى يبقى كلب حراسة إذا كان في مكان موحش أو كان كثر فيه النصوص عشان ما يجيش شاب كده ان الشباب يوم يجيب لك كلب وهم حبسوه على السطح او حطوه في بير السلم وتلاقيه كلب قدك روع بيخوف بين الناس تقول يا ابني التقي الله الكلاب اقتراءها حرام وكده انت بتمنع دخول الملائكه وانت كده هدومك متنجسه يعني اللي عنده كلب دوت اصول يجيب له امه كل يوم نقل التراب لان النبي عليه الصلاه قال في ولوغ الكلب اذا الوغى الكلب في نيه احدكم فليغسله سب مرات ولو انه ايه بالتراب فبدل يجيب له طرال عشان تحطه في الغسال عشان تغسله البناطل بتاعه فضلا بقى عن إذا كان بدخله الشأة كان بدخل الكلب الشأة والكلب يعود يلحس في المكت ويعود يلحس في الأساس فده كله حرام وكل دي نجاسة والعزو بالله طيب افرج واحد عنده فيلا الفيلا دي في مكان موحش مفيش جنب يسرخي بنيومين وخيف لحد يسطع على هذه الظلة يسرقه او يفعل شيء في أولادي أو نحو ذلك هل يجوز اقتناء كلب الكراسة؟ نعم يجوز اقتناء كلب الكراسة واحد عنده زرع وكل شواس زرع يتسرق منه مش عارف إيه اللي بحسب فهل يجوز أن يجيب كلب الكراسة عشان يحطه عند الأرض؟ نعم يجوز الجمعة اللي هم اسموه شيخة العرب وشيخ العرب خلاص عندهم غنم الغنم دي بنزيل واقلات المفتوحة الأماكن دي لو سابوها كده و سابوا الغنم ممكن تسرق الغنم بالليه فبيجيبوا كم كلب معهم كده عشان يحرسوا الغنم جائز ولا غير جائز؟ جائز يبقى اقتناء الكلب الأصل فيه الحرمة إلا إذا كان لحاجة إيه الحاجة بقى؟ إلا الحراسة، الصيف، الماشية، الزرع دي إيه الحالات اللي يجوز فيها اقتناء الكلب طيب يفرض واحد محتاج كلب ويدور على حد يديروا كلبه بيه موش لاه ما فيش غير اكتلاب اللي هي المتضربة بيها اللي بتتباع فهل يجوز في هذه الحالة بالضرورة شراء الكلب؟ الجواب نعم كما يجوز له دفع الرشوة عند الضرورة يعني انت لك حق في مكان والموظف يقول لك شوف لو مسيك تسلوك الكهرباء أنا مش عمل لك حق أجده. طبق ايدك ماشي حالك ما تطبقش ايدك هوقف حالك خلاص كده انت تروح تشتكيلي المدير اللي فوقت لهو الحوت الكبير هو دي المعلم اللي مشغل الصوبيان تحت واخد بالك انت بقى غلق هتعمل ايه ففي الحالة دي تقوم ايه عطله الفلوس واخد عشان مصلحتك تمشي بس غصبا عنك دي انت الوقت بتدفع الطرارة غصبا عنك بس بحيث ما تعطلش حق أحد ولا تاخد دور حقك وبعد ما تخلص مصلحتك وتاخد ورقك وتمشي قل له حر ورار جدتك واخد بقالك قل له لن أسامحك أمام ولكن قم سايف وجادش خلاص عشان يبقى انت حملته الأمر دي عشان يبقى نايم الآن عشان يبقى نايم الآن وما تسهلش كده وتمشي بس بشرط ان انت تخلص مصلحتك الأول وتمشي عشان نئزك شاء والكلام ومش يد من الكلام ان يجوز يجوز شراء كلب الصيد عند الضرورة إذا لم يكن ايه مبذولا اذا يكن ايه الكلام طبعا الكلب العقور اخر حاجه برده الكلب العقور يجوز قتله القلب العقور اللي هو الايه ها كلب يجوز قتل الكلب المسعور خلاص كده لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في قتل الكلب العكور وقال يقتل في الحل والحق اللي الكلب المسعور خلاص كده القطة المسعورة هيكلام عنها الدرس الجاي لو في مثلا واحد عنده فراخ وفي قطة تاكل الفراخ أو واحد عنده قطة على السلم والقطة ضيت كل شواء تتبرز وتتبع على السلم مجيفان الحد فبيجي يسأل يا عم الشيخ ينفع نقتل القطة ينفع سمها الجواب لا يجوز أن تسمح وإنما تدفعها بأخف الأضرار إزاي؟ تقوم بدل ما تحطي لها السم تحطي لها منوم تحطي لها حاجة تنايمها في الأدل أو في المي وبعد ما تنام تقوم حطتها في شكارة واخدها في مكان بعيد يقوم إيه؟ رميها بعيد في صحرا أو في أي مكان إيه في أراضي موحشة بعيدة كده إيه تبعيدها عنها أما إذا توحشت ولم تكن تستطيع دفعها إلا بالقتل يعني كل شيء تطلع فوق العشة وتمسك الفراختة أبطعها وتموتها والكلام وإنت تدفع في الحالة دية من باب قتل الصائل وقتل الكلب العقور قاس العلماء قتل الصنور العقور يعني قطة المسرورة أو قطة المتوحشة اكتفي بهذا القدر إن شاء الله في الدرس القادم يكمل ما تبقى من البيوع المحرمة هنتكلم الدرس الجاي عن بيع القطط بيع السمور هل يجوز بيع القطط ولا لا التبرع بالدم هل يجوز لمن يتبرع بالدم أن يأخذ هدية ممن تبرع عليه أم لا يجوز هل يجوز شراء أكياس الدم أم لا يجوز شراء أكياس الدم كل كلامنا بالتفصيل ان شاء الله هنتكلم عنهم في الدرس القادم درس الدرس مهم جدا أخواننا لو حقيقي البيوع اللي احنا محكتين لفانها في هذه الأيام فصل الله أن ينفع وبما سمعنا وإخواننا لقين يصدوا إذا كنا أخرناهم فيعذرون عشان بس كنا لمد نكمل هذه الجزية فنستسمحهم نرضى أن نطلعنا شوية جزاك الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله